قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهن يا عالم جيش الصليب يرى من فتكه عجبا يقول قائلهم من الإنس متهمون قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجمع رستنا إن يا علم جيش الصليب يرى من فته عجبا يقول قائلهم من الإسم اتهموا <تصفيق> الناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجمع رستنا إن يا علم جيش الصليب يرى من فده عجبا يقول قائل من اسم التهم كأن طلقته ختم لدولته تقول ناطقة قد عدت يا غنم القنص لعبته في الحرب مهجته للرأس وجهته و محتدم كان طلبته ختم لدولته تاكونه ناقمه قد عدت يا غنم القصر نعبته في الحرب موجه له الاحش موجه والخط محتدم ان دولتنا يا ضرب قوتنا يا نجم عزتنا إن يا علم جيش الصليب يرا من فته عجبا يقول قائل فالإسم التهم فوق الفرائس ما لاح القضيع لها ظهر الكفور به لا شك منقصم به شفاء نفوس المؤمنين كما به شقاء جموع الكفر كلهم كوق القرائس ما لا حق طيع لها ظهر الكفور به لا شك من به شفاء نفوس المؤمنين كما به شقار جموع الكفر كلهم الناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجمع هستنا انتهن يا علم جيش الصليب يرى من فته عجبا يقول قائلهم من اسم اتهمون